إن تجئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وَلَزَعَيْدَهُ فَإِذَا هِيَ فِضَاؤٍ نَاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ ذَا ذَلَّ سَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِهِ فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاهلين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 ما أن أنكون نحن الملقيين؟ قال القوف لَمَّا الْقَوْسَ حَرُو أَعْيُنَ نَاسٍ وَسَتَرْهَبُهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ النَّظِيبِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْتَقَلُوا صَاغِرِينَ وألقي السحرة ساجدين